بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الْإِنْسَانُ مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الطلب والترائب إنه على رجعه لطادر يوم تبل السرائب فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزي إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا